وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْسِنَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وعتوا عتوا كبيرا يوَ يَرون المنائِكَةَ لا بشررَا يونَئذ للمجرِمين وَيقولونَ حِجرًا مَحجورًا يوونَ يَرونَ المنائِكَةَ لا بشرر يَمَئِذ للمجرمين وَيقولونَ حِجرًا مَحجورام. يَوْمَ يَرَوونَ الْ المَلائِكَ تَلاابُ الشرَايَومَئِذِ للِمُجرِمين وَيقولونَ خِجرًا مَحجُورَاب وَقمنَا إ مَا عَعملِلُوا مِنْ عملٍ فَجَعَناهُ هَبَا أَمَّن سُورَاب وَقِمنا إى م مِنْ عملٍ فَجعَناهُ هَبَا أَمّن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وََْومََ شََّّق السَّماء أُ بالِالغمامِ وَُذِّلملائِكَةُ تزلا وَيومَتَ شََّّقُ السَّماءُ بالِالغمامِ وَنُذِّلملائكَةُ تَزلا وَيَوْومََ السماء أ بالِالغمامِ وَنُزذِلملائكَةُ تزِلا المُلكومَئذ الحقُّ لِغوحمن وَوكان يوم على الكافرين عسياب المُللكُومَئِذ الحقّ لغوحمن وكان يومًا على الكافرين عسياب المُلقومائذ الحَقُّ لغوحمن وَوكان يومًا على الكافرين عسياب وَيَوْمَ يَعَظُّ الظالم وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ويوم يعظ الظالم ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقدت مع رسول سبيل يا ويلتا ليتني لم اتخذ يا ويلتا ليتني لم اتخذ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اجل و كان الشيطان للانسان قدولا لقد اضللني عن الذكر بعد اجل و كان الشيطان للانسان قدولا الذكر بعد اجل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 وقال الذين كفروا لولانزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتل ما هو ترتيلا وقال الذين كفروا لولانزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتل ما هو ولا ياتونك بمثل الا اتناك بالحق واحسنا تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا اتناك بالحق واحسنا تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا اتناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الى جهنم اولائك شر مكنوا واضلوا سبيلا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الى جهنم اولائك شر مكنوا واضلوا سبيلا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الى جهنم اولئك شر ما كانوا واضل سرير لا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا أخاه هارون وزيرا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 124- وأعتدنا للظالمين عذابا أليما 125- وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 126- وأعتدنا للظالمين عذابا أليما 127- وعادا وثمود وأصحاب الرس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 129-كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا 120-ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوب أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَلَقَدْ أَتَوْا على الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُوِّ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فَلْكَانُوا لَا يَهْجُرُونَ نُشُورًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُوِّ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فَلْكَانُوا وَإذاَا رأوْكَئ التخِونكَ إللاهُ زُوه الذي بعثَ اللهَّ رَسول وَإذاَا رأوكَئ التخِونك إلاهُ زُوه الذي بعثَ اللهَّ رَسولى وَإذاَا رأوكَئ التخونكَ إلله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون من أضل سبيلا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَأُؤْنِسَضَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا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 113-إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 114 تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 115-إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 116-ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ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 وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء امطهورا وهو الذي ارسل يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء امطهورا لنحيي به بلدة ميتا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ وَلَقد صروَفْناَاهُ بَيْنَهُم لَذكَّوا لَذكَّرُوا فَأَبَ أَكثَ الناسَّاس إلا كُفُور وَلَقد صَروَفْنَاهُ بَيْنَهُم لَذكَّروا لَذكَّرُ فَأَبَ أَكثَ النَّاس إلاا كُفُور وَلَقد صَروفْنَاهُ غَيْنَهُم لَذكرُ 124-ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 125-ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 126-فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 127-ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 124-فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 125-ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 126-فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا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 ن اجرین منش ائت علا ربی صدیلا اُلماسم الجرین منشا ائت علا ربی سلیلا اُلماسو کم الن عجیرین عل منشا ائت علا ربی صدیلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, يموت وسبح, بحمده يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن واسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَأَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا الذي نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خفيفتا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وَهُوَ الذي جعل اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَخَافَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَخَافَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هونا وإذا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 الذيذنَ لا يَيدونَ مَ اللهَِّ إلَهن آآخَرَ وَلَا يَقتُلونَ النَفْسَلَِّ حَروَمَ اللهَّ وَلَا يقُتُلونَ النَّفسَلَّ حَروَمَ اللهَّ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزلون وَمَي يَفْعذَلِكَ وَذِنَ لا يدعونَ مَ اللهَّ إ هن آآخَرَ وَلَا يقُتُونَ النَّفْسَلَّ حَروَمَ اللهَّ وَلَا يَقُتلونَ النَّفْسَلَّ حَروَمَ اللهَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ وَلَا يَزلون وَمَي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 واعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا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 وَمِلَ عملَلَ صَالِحًا فَأُلائِكَ يُبَدّل الللههُ سَيئَاتٍ يُبَدِّلُ اللهَّهُ سَيئاتِهِمْ حَسَنات وَكَانَ اللهَّهُ غَفُور الرحيمَاب وَمَتَبَ وَمِلَ صَالِحًا فَإِهُ يتُوب إلَى اللهَّهِ مَتَابَاب ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون مروا باللغو مروا كراما 78. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما 79. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا عليها صما وعميانا 80. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا 149. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين 140. وجعلنا للمتقين إماما 141. والذين يقولون ربنا, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين 142. وجعلنا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قاليدين فيها حسنة مستقر ومقام قاليدين فيها حسنة مستقر ومقام قاليدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم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 اصمين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين علك باقع السَّك لا يكونوا مؤمنين علك باقع السَّك لا يكون مؤمنين علك باق السَّكاء لا يكون مؤمنين إِن شَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً, آية فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ إِن شَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ إِن شَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ كانوا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ قَوْمَ ثُرْعُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَوْمَ ثُرْعُونَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون ويضيق صدري ولا ينطرق لساني فارسل إلهام ويضيق صدري ولا ينطرق لساني فارسل إلهام ولهم على الذنب فخافوا أن يقتلون ولهم على الذنب فخافوا أن يقتلون ولهم على الذنب فخافوا أن يقتلون قال كلا فذهب باياتنا انا معكم مستمعون قال كلا فذهب باياتنا انا معكم مستمعون قال كلا فذهب باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا فَظَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَظَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَظَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي سِرَائِي وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي سِرَائِي وَتِلْكَ نِعْمَةٌ قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال رب السماوات والارض وما بينهما منہ ارتستربو ادول عرمر بولری اور نرس کھلدی اور سل کم لو رسو کمدی اور سلیکم لو روس علیکم لوگ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولم شئتك بشيء مبين قال اولم شئتك بشيء مبين قال اولم شئتك بشيء مبين من الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى مبين ونزع يدهم فاذا هي بيضاء للناظرين ونزع يدهم فاذا هي بيضاء للناظرين ونزع يدهم فاذا هي بيضاء للناظرين قال للملائحه حولهم ان هذا لساهر عليل ان هذا لساحر عليم قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم بسحره فماذا تأمرون يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واقم وبعث في المدائن حاشرين قالوا ارجه واقم في المدائن حاشرين قالوا ارجه واقم في المدائن حاشرين ياتك بكل ساحر عليل ياتك بكل ساحر يأتكم بكل سحار عليل فجمع السحرات ميقات يوم معلوم فجمع السحرات ميقات يوم معلوم فجمع السحرات ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتنعون وقيل للناس هل انتم مجتنعون وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَنِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا الْغَالِبِينَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا الْغَالِبِينَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فَلََّ ج السَّحرَةُ قالال لفِعَوونَاء إِ لناَا لأَجرًْا إ نَحْنُ الْ إن ك نَحْن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوما انتم الملقون قال لهم موسى قَال لَهُمْ مُوسَى الْقُومَاءَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة فألقي السحرة ساجدين قال القياس سحر تساجين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا رب موسى وهارون, رب موسى وهارون, رب موسى وهارون قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه الذي علمكم السحر بل سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم قال امنتم له قبل أن اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انمو لكبيركم الذي علمكم السحر فلن تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه الذي علمكم السحر بل سوف تعلمون لا اقطع ان ايديكم وارجلك من خلاف ولا اصلبنكم قالوا لا ضير پال پلی بون پو رہ دین پون پو ر پلی نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين ان نطمع ان لنا ربنا خطايانا ان كنا المؤمنين ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا المؤمنين وَأَوحَين إلَ مُزَاءن أسْلِبِغادِي إكُم مُتَّدَرون وَأَوحَينَا إلىلَ مُزاء فأرسل فيعون في المداء حاشرين فأرسل فيعون في المداء حاشرين فأرسل فيعون في المداء حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون إن هؤلاء شرذمة قليلون رِذِمَتْ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَغَائظُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَغَائظُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَغَائظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ وَإِنَّا لجميع فأخرجنا من جنات وعيون فأخرجنا من جنات وعيون فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ فاتبعوهم مشرقين فلما ترا الجمعان قال اصحاب قال اصحاب موسى اننا مدركون فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى إنا فَرَمَتْ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي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 وَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوُدٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنْجَيْنَا مَأَجِئْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كانََ أَكْثَرهُم مُؤمِنين إِ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمِنين وَإِن نَعَّكَ لَهُ العزيز الرَّحيين وَإِن عَّكَ لَهُ العزيز الرَّحيم وَإِن نَعَّكَ لَهُ العزيز الرحيين وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا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 او يَنفَعُونَكُمْ او يَضُرُّونَ او يَنفَعُونَكُمْ او يَضُرُّونَ او يَنفَعُونَكُمْ او يَضُرُّونَ قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالوا بَلْ كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون قال افرايتم ما كنتم تعبدون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون انتم وآباؤكم الأقدمون انتم وآباؤهم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين <سؤال> الذي خلقني فهو يهدي <سؤال> الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني والذي هو يطعمني ويسقيني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو والذي يميتني ثم ما يحيي والميت ليثم ما يحيي والذي يميت ليثم ما يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هذه لي حكما والفقني بالصالحين ربي هذه لي حكما والفقني بالصالحين ربي هذه لي حكما لي لي صدق في الاخرين واجعل لي لسانا صديقا في الاخرين واجعل لي لسانا صديقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة من ورثة جنة النعيم وفرلی ابھی ان مبلی ولی ابھی ان مبلی وفیرلی ابھی ان مبلی پل تھی اُمر س ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون يوم لا ينفع عمال ولا بنون يوم لا ينفع عمال ولا بنون من اتى الله بقلب سليم إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين 124- وبرزت الجحيم للغاوين 125- وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 126- وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَمَن دُونَ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَمَن دُونَ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكُوا وَجودُ إِذ سَأجَرون وَجُودُ إذ سَأجَرون قالوا وَهُم فيها يَختَصون قالوا وَهُم فيها يَغْتَصون قالوا وَهُم فيها يَغتَصون تَلهَّ إِ كَُّلَ فيِي قَالٍ مبين تَلِ لَنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تَعَالَى إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْيَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ نَسَوْيَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ نَسَوْيَكُمْ وَمَا أظَلن إَّا المُجرمون وَماَا أظَلن إِلا المُجرمون فمَالَنا مِي شَافعي فمَا لنا مِي شَافعي فمَا لنا مِي شَافْعي قَل صَديقٍ حَمين قَل صَديقٍ حَمين على صديق حميم ولو ان لنا كروة فنكون من المؤمنين ولو ان لنا كروة فنكون من المؤمنين ولو ان لنا كروة المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك انه الرحيم وان ربك انه الرحيم وان ربك انه هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم, إذ قال لهم لكم رسول امين إ لَكمْ رَسُون أَمل إِ لَكمُمْ رَسُون أَميل فَتَّقُ اللهه وَقِون فَتَّقُ اللهه وَقِيرون فَتَّقُ اللهه وَقِون وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ منِنأَجرم إ أَجرِْييَ إِلَّا على رَبِّ العالممين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 قالوا ان اؤمن لك واتبعك الارذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بنا كانوا يعملون قال وما علمي بنا كانوا يعملون قال وما علمي بنا كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إِلَّا على ربي لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بضال د المؤمنين وما أنا بضال د المؤمنين وما أنا بضال إن أنا إلا نذير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 وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنقِذْنَا وَمَن مَّعَنَا فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَأَنقِذْنَا وَمَن مَّعَنَا فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَأَنقِذْنَا وَمَن مَّعَنَا ثمَّ أَغرَقنا بَعدُ الْ الباقينثَُّ أَغرَقنا بعدعدُ الباقينثَُّ أَغرَقُنا بعدَعدُ الباقين إ بعد بعد فيِي ذَلِكَ لآي وَماَا كانَ كسَعهُم مُؤمِنين إ فيِي ذَلِكَ لآي وَماَا كانَ أَكسَرهُم مُؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وان ربك لهو العزيز الرحيم وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمؤمنين اذ ثَرَتْ عادٌ للمؤثلمين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني إني لكم رسول أمين فَتَّقُ الللهه وَطيرون فَتَّقُ اللهَّه وَآطيرون فَتَّقُ اللهَّه وَآطيرون الله وَماَا أَسْألُكُم عليهلَيْهِ مِ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِلَّا على رَبِّ العالملَمين وَماَا أَسألُكُمْ عَلَيْهِ مِ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِلَّا على رَبّ العالملَمين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون واتبنون بكل ريع ايه تعبثون واتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَعَالَى اللَّهُ وَقِيعٌ فتَّقُ اللهه وَطعون فتَّقُ اللهه وَطعون وَاتَّقُ الذي أَمَدَّكُم بِماَا تَعلمون وَاتَّقُ الذي أَمَدَّكُم بِماَا تَعلون وَاتَّقُ الذي أَمَدَّكُم بِماَا تَعلمون أَمَددَّكُم بأَعامِون 124. أمدكم بأنعام وبنين 125. وجنات وعيون 126. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 127. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اخاف عليكم عذاب يوم عظيم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عفت ام لم تكن من الواعذين قالوا سواء علينا او عفت ام لم تكن من الواعذين أَرَأْسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَفَتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِرِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَمَا نَحْنُ بمعدبين وما نحن بمعدبين نَحْنُ فقدبوه فأهلكناهم 173- إن فِي ذَلِكَ لآية 184- وما كان أكثرهم مؤمنين 185- فقدبوه فِي 196- إن في ذلك لآية 216- وما كان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 كَذَّبَ الثَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَّق اللهَّه وَطيرون فَتَّقُ اللهَّه وَطيرون فَتَّق الللهه وَطيرون وَماَا أَسْألُكُمْ عليهلَهِمِ أَجرم إن أَجرِْييَ إِلا على رَبِّ العالممين وَماَا أَسْألُُمْ عليهلَهِ مِ أَجرِْم إن أجرِْيَ إِلَّا على رَبّ العالممِين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربي العالمين اتتركون فيما هنا امنين اتتركون فيما هنا امنين اتتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم وزرع ونخل طلعها هضيم وزرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 المسحرين قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه الصادقين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا هذه السوء ان فياخذكم فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوا هذه السوء ان فياخذكم فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوا هذه السوء عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فعقروها فاصبحوا نادمين فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العداد ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين فاخذهم العداد ان في ذلك لايه وَنَا كانََ أَكْسَرُم مُؤمنِنين فَأخَدَهُ العذاب إِ فيِي ذَلِكَ لآيَ وَنَا كانَ أَكْسَرُم مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبكَ لَهُ العزيز الرحيِيم وَإِنَّ رَبكَ لَ العزيِيز الرحيِيم وَإِنَّ رَبكَ لَهُ العزيز الرحيِيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقْوَامُ لُوطٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقْوَامُ لُوطٍ أَلَا تَتَّقُونَ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 عليه الاجر ان اجري إلا على رب العالمين وما اسالكم عليه الاجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين اتاتون الذكران من العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد وتدرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد وتدرون ما خلق لكم ربكم 121-قالوا لئن لم تنتهي يا لوك لتكونن من المخرجين 122-قالوا لئن لم تنتهي يا لوك لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ رَبِّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ اجمعين فنجيناه واهله اجمعين فنجيناه واهله اجمعين اجمعين عجوزا في الغابرين الا عجوزا في الغابرين الا عجوزا في الغابرين ثم دمنا الاخرين 124. ثم دمرنا الآخرين 125. وأمطرنا عليهم مطرا 126. فساء نطر لمنذرين 127. وأمطرنا عليهم مطرا 128. فساء نطر لمنذرين 129. فَسَانَطَولُ الْمُنذَرين إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَماَا أَسألكُم عَلَْهِ منِنْ أَجرٍ إن أَجريَ إِللاا على رَبٍّ عَنين وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَيهِ منِنْ أأَجرٍ إن أَجرِييَ إِللااعَ رَبٍّ عَنين وَماَا أَسْألكُمْ عليهلَيهِ مِنْ أأَجرٍ إن أَجرِيَ إِللاا على رَبٍّ عَنين أَوْفُكَلَ وَلا تَتكونوا مِنْ المُقْسِدين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المقصرين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المقصرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا في الأرض ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين والتم الذي خلقكم والجبله الاولين والتم الذي خلقكم والجبله الاولين وَالتَّى مَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ لِمَا تَعْمَلُونَ 121-قال ربي أعلم بما تعملون 122-فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة 123-إنه كان عذاب يوم عظيم 124-فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة 124-إنه كان عذاب يوم عظيم وكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظل لهم انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وان ربك لهو العزيز الرحيم وان ربك لهو رب العالمين وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى مِنَ الْمُنذِرِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ملبن ویسل او لورین أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلََ الزلناهُ على بعْضِ الْ الأعجمينَ وَلََ الزلناهُ بَعْضِ الْ الأأَعْجمينَ وَلََ الزلناهُ على بَعْض الْ الأعْجمينَ فَقَأهُ عَلَهمَّا كان بِه مُؤمنين فَقَأهُ عَلَهَِّا كانوا بِهِ مُؤمنِنين فَقََأهُ عَلَهِ مَِّا كانوا بِهِ مؤمنين كَذَلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منفرون فيقولوا هل افا بعذابنا يستعجلون افا بعذابنا يستعجلون افا بعذابنا يستعجلون افرايت ان مدعناهم سنين افرايت ان مدعناهم سنين افرايت ان مدعناهم سنين جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما ما اغنى عنهم ما ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون قَرْيَةٍ إِلَّا نَهَامٌ فِيرُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَهَامٌ فِيرُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَهَامٌ فِيرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا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 انهم عن السمع لمعزولون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وَأَنزِر عشيرَةكَ الأقُرابين وَنزِر عشيرَةكَ الأقرَبين وَنزِر عشَةكَ الأقُرَبين وَخفِب جاحك لم للتذَعكَ منِنَ المُؤملين وَخب جاحكَ لِمَا لتذَعكَ منِنَ المُؤملين وَخفِب جاحكَ لِمَا لتذَعكَ منِنَ الْ المُؤملين فإِنْ عصَْكَ فَقُل الإّ لا فإن فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم انه هو السميع العليم انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين هل انبئكم على من تنزل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك افين تنزل على كل افاك افين تنزل على كل افاك افين يلقون السمع واكثرهم كاذبون يُلْقُونَ السمع وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تر أنهم في كل أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا 124-وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 125-وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 126-إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 124-وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون 125-إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا 126-وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم ماسين تلك ايات قران وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ماسين تلك ايات قران وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ماسين ايات قران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين لا يؤمنون بالآخرة سيئنا لهم اعمالهم فهم يعمون إ الذيينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآفرِرَةِ زَنَّ لَهُم أَعْملَهُم فَهُمْ يعمَفون إِ الذيينَ لا يُؤْمنِونَ بالِالآفرِرَةِ زََّ لَم أَعْملَهُم فَهُمْ يعمَفون قُولائكَ الذينَ لَهُم سُُ العذاابِ وَهُمْ فِآفرِرَةِهُم الأخْسَرون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 إذ قَالَ موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدلون إذ قال 124. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 125. فلما جاءها نودي أنبولك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انني انا الله العزيز الحكيم يا الله العزيز الحكيم يا موسى الله العزيز الحكيم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 وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان, كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سن فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا فإني غفور رحيم 124. وأدخل يدك في شيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع, آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين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 يات ب آيات إ فيون طوم إهم كان طم فاسقين فلَ جاءت آياتنا مبصة قال قال هذا صحر مدينينفللَ جاءتهم آياتنا مبصة قال قالوا هذا صحر مدين فلََّ جَاءتهُ آياتناَا مُبصَِةقالَاوا قالَاوا هذا سِحر مُبِين وَوجَحَدوا بِهَا وَتَيقَانَتهاَا أَمفُسُهُمْ قُلْمَو وَعلُون وَ فَنخرُرُ كيفََكَ نَعَاقِبةَةُ الْمُقْسِدينِين وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فَالْمَوْتُ وَالْعُلُوُّ فَأَنذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فَالْمَوْتُ وَالْعُلُوُّ فَأَنذِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ شيء مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لهو الفضل وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطقه الطير علمنا منطقه الطير من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يذعنون وَوحشغرسليمَ جنُود من الجّ والإِنسي والطَّفَهُم يوتعون وَوحشغسُلَمَ جنُود اتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله قالت نمله ايها يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشرون اتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله قالت نمله ايا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لا اعذبنه لا اذبحنه لا ياتيني بسلطان مبين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 إني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء عظيم. إني واوتيت كل شيء ولها عرش عظيم ان وجدت امراه تملكهم واوتيت كل شيء واوتيت كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء, من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 اللا يسلُدول اللههِ الذي يُخْررج الْ خَذاء فيِي السَّماواتِ والالأَر وَعلمماَا تُخفونَ وما تُعْلِنون اللَّا يَسْلُدول الللههِ الذي يُخرِرجُ الْ خَذاء فيِي السماواتِ وَالْأَرض وَعلم ما تُخفونَ وما تُعْلنون اللَّا يسْلُدول اللهَّهِ الذي يُخرِرجُ الْ خَذَاء فيِي السَّماواتِ وَالْأَر وَعلم ما تُخفونَ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله لا العظيم. قال سننظر اصدقتم ام كنتم من الكاذبين قَال سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَال سَنَنظُر أَصَدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم ماذا ثُمَّ إذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول, ثم تول قالت يا ايها الملأ اني القيا الي كتاب كريم قالت يا ايها الملأ اني القيا الي كتاب كريم قالت يا ايها الملأ اني كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين الا تعلوا علي واتوني تعلوا علي واتوني, تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالت يا ايها الملا افتونني في أمري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالت يا ايها في امري ما كنت قاطعه حتى تشهدون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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وَإنّي مُسللةةٌ إلييْهِ بهَديةةٍ فَنابِه فنابِرَةٌ بِماَا يَجرُ الْ المُرسَلون وَإِني مُسلةة إلَيْهِ بهَديةَة فَنابح فنافَِةٌ بماَا يَْجعُ الْ المُرسَلون وَإِّي مُسِلةة إلَيْهِ بهَديةةٍ فَنابه فنابِرَةٌ بماَا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 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون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 يجع إلَهِم فَلنَأكِيَنَّهُ بِشنُود اللَّ قِذَلَهُ بِهام وَلا نُخرجَنَّهُم مِنْهَا أَذََِّ وَهُم صاضون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال يا قال إِفْرتُم مِنَ الْ الجِّ أَنا آتكَ بهِ أنا آتكَ بهِِ قَِلَأَ تَقومُمَ مِن م قامك وَإِني عَلَْهِ لَ قوَويٌ أأَمين قَا إِفْرتُم مِنَ الجنّ أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أَنَ آتكَ بِهأَنا آتكَ بهِهِ قَلَأَ تَقومُمَ مِن م قامِك وَإِني عَلَْهِلَ قوَوي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 ری <تصفيق> قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَرَمَىٰ رَأَىٰهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذا مِن فَضْلِ رَبِّي ۖ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فإن ربي غني ری <تصفيق>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 الكريم قال نكرو لها عرشها نفر ا تهتدي ام لا يهتدون قال نكرو لها عرشها نفر ا تهتدي ام تكون لا يهتدون قال نكرو لها عرشها نفر ا تكون من الذين لا يهتدون قال فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ وَصَدَّهَا ما كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمِ الْكَافِرِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمِ الْكَافِرِينَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَدًا وَكَشَفَتْ عَنْ سِقِيها قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قيل لها دخول الصرح فلما راته حسبته لجدا وكشفت عنه سقيها قال انه صرح ممرود من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 وَقدَدَ أَوسَلنا إ ثَودَ أَخَاهُم صالِحًا أَن نعْبُود اللهه خَيذاهُ فَطان يَخْتَصمون وَلَقدد أَوسَلنا قال يا قوم لماذا تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال يا قوم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال يا قوم لماذا تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعه رهط يبسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينه تسعه رهط يبسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينه تسعه رهط يبسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتاه هو واهلها ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون قالوا تقاسموا بالله لنبيتاه هو واهلها ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله لنبيتا انه واهلها ثم لنقولن ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم ان انظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك رايه لقوم يعلمون فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَمْشَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَمْشَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَجَن الذينَ آمن وَكَانُوا يتَّقُون وَوق إذ قَا لِقَوْمِهِ تأتَُ الفاحِشَةَ وَأَتُم تُبصِون وَق إذ قَا لِقَمِهِ أتأتَُ الفاحِشَةَ وَأَْتُم تُبصِرون وَوق إذ قَا لِقَوْهِ أتتَُ الفاخِشةَ وَأَتُم تُبَصِرون